بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس فورا وإذا النجوم كدرا وإذا الجبال سزيرا وإذا العشار طلت وَإِذَا النُّفُوسُ زُجّتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْتُ دُسًّّا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وإذا, وَإِذَا السَّمَاءُ, السماء كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وإذا الجنة, وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عِلْمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ, أحضرت فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ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 وما هو بقول شيطان رجيب فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم